إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكات الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلاء هائه النادر, النادر, النادر. الذي لا تكاد تجد له نظيرا ما رواه الشيخان من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذات يوم في مجلس وكان فيه عمر قال بينما أنا البارحه دخلت الجنة إذا رأيت قصرا في الجنة فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر ورأيت عليه جارية تتوضأ فقلت من هذه؟ فقالوا هذه مرأة عمر قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا صلى الله عليه فبكى عليه عمر وقال يا رسول الله عليك أغار صلى الله عليه وسلم فأنا لم أرى أحدا يراعي أصحابه حتى في المنام في المنام في المنام سبحان إلا الله. رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم يعني يراعي أصحابه حتى في المنام صلى الله عليه يعني, يعني هذا هذا وفاء نادر يختار في التوحيد والحق المبين ولما جاء بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وكان يحب النعمان فأراد أن يخصه بشيء فابت امراته وقالت له لا والله حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بشير وقال يا رسول الله إني أردت أن انحل ابن هذا نحلا أي أعطيه عطية وجئت أشهدك على ذلك فقال أكل ولدك أعطيت قال لا قال أشهد على هذا غيري فاني لا أشهد على جو مثل محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين زي واحد صحابي اسمه زاهر كان برضو زي جليبيب كده لم يكن جميل الوجه يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان زاهر دا من اهل الباديه يعني ارياف زي حالتنا كده والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فهي الحاضره زي ما احنا بنقول البندر يعني ها يعني انتوا ايه مثلا تبع اسيوط ولا سوهاج تبع سوهاج يعني سوهاج البلد دي البندر واحنا هنا ليه؟ الارياب الباديه يعني فتلاقي عندنا بقى عزكم بقى البهايم والجواميس ومش عارفين وبنحلب لبن وعندنا قشطه وسمنه والكلام ده اننا اهل ليه اهل المدينه ما عندوش كلام ده بيشتروه من عندنا فلما تكون رايح تزور واحد في البندر وتاخد له زياره بتم تاخد له حاجات من المستطرفه اللي هو ايه اللي مش عنده مثلا بطرمان سمنه وبلاصي مش ومش عارفه الكلام ده يعني بيدور الحاجات اللي هما بيشتهوها دي فكان زاهر ده من الباديه لما كان يروح المدينه كان ياخد حاجات زي كده للنبي عليه الصلاه والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه أحد شيئا إلا كافاه به لازم يديله حاجة ما ياخدش كده وما يديش فكان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه يعني اذا جاء الحضر يبقى ينزل عندنا لكن هو من الباديع هو باديتنا إما يجيب لنا حاجات وإما لو رحنا البادية ننزل عليه ففي يوم الأيام زاهر ده كان في السوق في المدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه قام لففله من ورا كده من غير ما يحس وقام مغمله ايه مغمله عينيه زي ما احنا بنعمل مع بعض وجعل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فهو عارف صوت النبي عليه الصلاه والسلام فلما عرف ان النبي اللي مغميه فجعل لا لا لا يألو أي لا يقصم أن يلصق ظهره ببطن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يعني من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا تجدوني كاسدا من اشتريني بضع بيرع أنا لا جميل ولا كذا إذا تجدوني كاسدا قال له لا ولكنك عند الله ربيح محمد يختار في التوحيد والحق المبينة. هو كان في حد يقدر يكح مع النبي النبي صلى الله وقال لي صحابي اقطعنا رأب الده كان حد يقدر يقول له لا طب انا هقول لك على موقع فيه عباية برضو حاجه زي العباية يعني عبد لبس حسين والده المخرمه والده المسور في صحابي اسمه المسور ابن مخرمة وابوه مخرمه كان صحابي ورق وكان بصوت اجش كده فالولي في غنائم حنين مخرمه قال لابنه المسور هيا بنا يا بني نذهب الى رسول الله لننظر ماذا يعطينا اذا بقى واشوف هيتين ايه فالنبي عليه الصلاه والسلام المسور بيقول كان النبي عليه الصلاه والسلام داخل الدار فسمع صوت الايه مخرمة خارج الدار مش علينا صوت لما بيتكلم تعرف تميزه من ايه من كل الاصوات النبي عليه الصلاه والسلام كان داخل البيت جايب له عباءه وقال المسور وجعل يري ابي محاسنها لشوف شكلها مزيد وشوف الكلفة بتاعها وشوف التطريز وشوف ها؟ وجعل يريه محاسنها ويقول له خبأت لك هذا قال خبأت لك هذا يعني ايه؟ يعني حاجة نفيسة كده مرضت شدها الناس كلها وخبتها لك انت الواحد لا. هو النبي يعني صور محتاج يوري الكلام ده لحد محتاج يوريه محاسنه ويعرض الفيل ويقول له لونها ايه والتطريز ايه والكلام ده ويعني يقول له خباته لك هذا اما خرمه خدها وعمل كده بقى ها قال المصر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا مخرمه راضيا مخرمه راضيا مخرمه يعني كان رضا مخرمه غايه لا تدرك يعني كل مخرمه يرضى ذا كان يعني حاجة من ربع المستحيلات حتى ما النبي يقول رضي مخرمه ثلاث مرات محمد يختار في والحق ماذا يفعل في بيته يكون كالرجل في اهله يمارس حياته بصوره طبيعيه صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان ويمازح النساء ويساعد ويكون في مهنه اهله يخيط ثوبه ويخصف نعله وياكل كما ياكل العبد ويجلس كما يجلس العبد فاذا نودي الى الصلاه قام الى الصلاه من كمثل محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم ان تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على وسلم alayhi الله على